قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَعْوَاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا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 وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحج هو فريضة العمر وكمال الأمر وتمام الدين فيه نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال وما هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا قال عمر رضي الله عنه إني أعلم ذلك اليوم وأعلم المكان الذي نزلت فيه الآية أما اليوم فهو يوم الجمعة يوم عرفة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله عز وجل جعل هذه الفريضة فريضة مرة في العمر يكون بها تمام الأمر وكمال الدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له تعجلوا الحج يعني الفريضة وذلك عند الاستطاعة إذا حدثت الاستطاعة واجب الحج على الفور لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق راجعك يوم ولدته أمه هناك من العبادات ما يكفر الصغائر فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينها ورمضان إلى رمضان يكفر ما بينهما ولا يكفر الكبائر إلا توبة النصوح بشروطها أو حج مبرور فإن الحج المبرور يكفر الصغائر والكبائر معاً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإن أحدكم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه أنفق بلالا ولا تخش من زلارش إقلالا الله عز وجل هو الذي رزق المال وهو الذي أمر بإنفاقه في طاعته سبحانه وتعالى وهو الذي وعد بأن يخلفه على العبد في الدنيا مع ما يدخر له من السواب والفضل العظيم في الدار الآخرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لب المسلم لب كل من على يمينه وكل من على شماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنتهي الأرض منها هنا ومنها هنا الكل يلبي بتلبية المسلم أحجار وأشجار وبيوت كما أن كل شيء يسبح بحمده سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان تبصران ولسان ينطق يشهد لكل من استلمه بحق أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحج ينبغي عليه أشياء قبل أن يخرج إلى الحج ويجب عليه أشياء في أثناء مناسك الحج ويجب عليه أشياء بعد عودته من الحج أما الأشياء التي ينبغي ويجب عليه قبل الحج أولا التوبة النصوح من كل زمن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وصورة النور صورة مدنية وماذا يفيد هذا يفيد أن الصورة المدنية ليست من أوائل التشريع وليست هي كالصورة المدنية في أوائل الدعوة إذن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة في أول الطريق وفي وسط الطريق وفي نهاية الطريق ذلك لأن صورة التوبة من أواخر الصور التي نزلت وفيها كذلك الدعوة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار فالتوبة منزلة والعبد ينتقل من منزلة إلى منزلة في عبوديته لله سبحانه وتعالى ما عدا التوبة لا نقول ينتقل منها إلى غيرها بل ينتقل معها إلى غيرها فبداية على الحاج أن يبدأ صفحة مع الله عز وجل جديدة بتوبة نصوح من كل زم صغير وكبير ثانيا رد المظالم إلى أهلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى أنه لا يقاض للشاة الجلحة من الشاة القرناء وقد حسن النبي صلى الله عليه وسلم برد المظالم فقال من كان عنده مظلمة لأخي فليتحلل منها اليوم فليس ثم درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات التعامل يوم القيامة لا نقول بالعملة الصعبة بل نقول بالحسنات والسيئات فليس هناك درهم ولا دينار دووين الظلم سلاسة ديوان لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الشرك للظلم عظيم وديوان لا يعبأ به وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه الديوان الثالث ظلم لا يترك الله منه شيئا حتى يختص للمظلوم من الظالمين فعلى العبد الذي يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يتحلل من الذنوب قبل أن يحج. لماذا؟ من أكل ميراس إخوته، وقال الإرث للرجال وليس للنساء، عملا بما قالت الجاهلية. بنونا بنو بنينا، وبنو بناتنا أبناء الأبعدي، لكي لا تخرج الأرض والدور إلى ضر فلان وضر فلان. الله عز وجل قسم الإرس والله عز وجل أعدل العادلين سبحانه وتعالى فمن أكل ميراسا ويريد أن يحج نقول له رد ميراس من أكلت إرسه من كان له شريك في تجارة وادع الخسارة أو ادع الإفلاس وأكل مال شريكه ويريد أن يحج نقول له رد المظالم أولا وبعد أن ترد المظالم فكر في أن تحج ذلك لأن ديوان الظلم للعبيد لا يترك الله سبحانه وتعالى منه شيئا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من المرور على الصراط حبسوا بقنطرة يتقصون ما كانت بينهم لقد ترك جهنم خلفهم وليس أمامهم إلا منازلهم في الجنة فلما تلك المقاصة؟ ولما الأخذ من الحسنات؟ ولما الأخذ من الحسنات؟ ومفائدة ذلك نقول في الجنة درجات في الجنة درجات إذا أخذت منه حسنات قلت درجته ومن أخذ من حسنات غيره رفعت درجته في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد المقاصة هذه على تلك القنطرة يذهبون إلى منازلهم في الجنة فلا أحدهم أعرف بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا لذلك جاء قوله تعالى وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هداهم الله عز وجل لمنازلهم في الجنة كما كانوا يعرفون منازلهم في الدنيا رد المظالم إلى أهلها ثالثا قضاء الديون من كان عليه دين وحل وحل أجله فليبادر بإعطاء النقود والفلوس إلى أصحابها وتلك الديون النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على رجل لما علم أن عليه دين حتى قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة ثم جاء حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل في سبيل الله يغفر له كل زنب بأول دفعة الدم إلا الدين إن جبريل أخبرني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عن أناس قتلوا في غزوة وأناس ماتوا وهم مدينون فمفائدة ذلك إنه يحث ويدفع الأحياء إلى أن يردوا الديون على التي هي على أنفسهم لأصحاب الحقوق ذلك لأن المال فتنة سهل دخوله صعب خروجه إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى فإذا ما ما عليه من الديون وأصبح مستطيعا بعد ذلك للحج فعليه أن يحج أصبح غير مستطيع سقطت عنه الفريضة بل يقدم الدين الذي عليه وربما إنسان يسأل علي دين أؤديه إلى صاحبه أم أضحي فأقول له أدي الدين ثم بعد ذلك إن كنت مستطيعا أن تضحي فضحي وإن لم تكن مستطيعا أن تضحي سقطت عنك الأضحية وذلك بعد سداد الدين وفي ذلك حسن على أداء الحقوق إلى أهلها وعدم أكل أموال الناس بالباطل إن الله سبحانه وتعالى في فريضة الصوم منع الصائم من المباح من الأكل والشرب والجماع المباح ليدربه بذلك على ترك الحرام وبعد آيات الصيام يقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدل بها إلى الحكام لتأكل فريقا من أموال الناس بالإسم ما مناسبة هذه الآية يا من امتنعت عن المباح فلتكن أشد امتناعا عن الحرام ومن امتنع من المباح وأكل الحرام فمثله كمثل من بنى قصرا وهدم مصرا وبعد أداء الديون فلينظر الحاج إلى الرفيق قبل الطريق يلتمس رفيقا يصاحبه في الطريق يلتمس رفيقا إذا نسي زكره وإذا زكره أعانه وإذا ضعف قواه وإذا جبن نشجعه وإذا باق صدره صبره يكون عوناً له لا يكون عبءاً عليه فلربما أخذ المسافر رفيقاً يكون عبءاً عليه يخرجه عن شعوره من أجل المنافسة على كرسي في الأوتوبيس من أجل المنافسة على وضع شنطة في الأوتوبيس ويتطرق به الأمر لا إلى الجدال الذي هو ممنوع في الحج بل قد يتطور الأمر إلى السب والشتم فليلتمس العبد الذي يريد الحج رفيقا قبل الطريق رجلا ملتزما متدينا ذا أخلاق كريمة معروف قبل السفر سيدنا عمر رضي الله عنه قال من يشهد لهذا الرجل فقال له رجل أنا أشهد له يا أمير المؤمنين فقال له عمر رضي الله عنه هل أنت جاره القريب منه؟ قال لا قال هل عملته بالدرهم والدينار؟ قال لا قال هل سافرت معه؟ قال لا قال إذهب فإنك لم تعرفه كيف يتعرف على أخلاق الناس؟ أن يكون جاره؟ يعرف حالته في السراء والضراء أن يسافر معه والسفر قطع من العذاب تظهر فيه الأخلاق والإنسان يكون فيه بين العسر واليسر وبين التعب والمشقة وبين الراحة كيف تكون أخلاقه عند المشقة كيف تكون أخلاقه عند الراحة ومعاملة الدرهم والدينار تظهر كثيرا من نفوس الناس الذي به شح والذي به بخل والذي به حرص على الدنيا وعلى المال بحيث بحيث يبيع صديقه من أجل المال فالسفر يختبر به أخلاق الرجال هذا ما ينبغي أن يكون للحج قبل سفره لقد وضع الله عز وجل له بيتا في الأرض ليزوره الناس ويحج إليه ويتعبد لله حوله بالطواف والقيام وأن يكون ركعا وسجودا حول البيت بيت الله عز وجل هو بيته في الأرض باختياره وسائر المساجد بيوت الله باختيار عباد الله مع العلم بأن الله عز وجل لا يحويه بيت ولا يكتنفه بلد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يقول ابن عباس رضي الله عنهما السماوات السبع والأراضون, السبع والأراضون السبع في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم لكن الله سبحانه وتعالى وضع له بيتا في الأرض ليزوره الناس ويحجوا إليه ووظف عليهم أعمالا لا تألفها نفوسهم ولا تهتدي إلى معانيها عقولهم ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى أمرهم بالطواف حول البيت الحرام أمرهم بالطواف حول البيت الحرام وأمرهم أن يتRDD بين جبلي الصف والمرווה وأن يقبلوا حجرا ويرجموا آخر ما الحكمة من وراء ذلك نقول الله عز وجل أباح لآدم عليه السلام جميع شجر الجنة ومنعه من شجرة واحدة ما الحكمة من وراء ذلك الله عز وجل أمر قوم سموت أن لا يشربوا في اليوم الذي تشرب فيه الناقة قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ما الحكمة من وراء ذلك منع الله عز وجل طائفة من بني إسرائيل أن يصطاد السمك في يوم السبت وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني ظاهرة بادية ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ما الحكمة من وراء ذلك إذا لم تجد حكمة تتعرف عليها بعقلك وتستنتجها فالحكمة الباقية أن العباد يتعبدون لله عز وجل بما أمر ويتعبدون لله عز وجل بالانتهاء عما نهى سبحانه وتعالى العلة العبودية لله رب العالمين لماذا خلق الله الخلق هل خلقهم ليستكسر بهم من قلة هل خلقهم ليتقوى بهم من ضعف هل خلقهم ليتعزز بهم من زلة سبحانه وتعالى وهو القوي وهو العزيز وهو القدير سبحانه وتعالى لم يحتاج إلى عباده ولا إلى عبادتهم له سبحانه وتعالى وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الزل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى أمرنا الله تعالى بالصلاة وعلمنا أن فيها ركوع وسجود وخشوع وخضوع لله رب العالمين وأدرك العبادة المعنى من وراء ذلك وأمرهم الله تعالى بالصيام وفيه تضييق لمجار الشيطان وفيه كبح لجماح الشهوات وفيه مخالفة للعادات والحكمة من وراء ذلك معلومة وأمر الله سبحانه وتعالى بالزكاة وفيها طهرة للفقراء من الحقد ومن الحسد وطهرة للأغنياء من البخل ومن الشح وطهرة للمجتمع كله من إصارة العداوات والقلاقل وإصارة الأحقاد بين الأغنياء بين الفقراء وبين الأغنياء والحكمة من وراء ذلك معلومة فإذا أمرهم أن يطوفوا حول البيت وأن يسعوا بين الصفى والمروة وأن يقبلوا حجرا ويرجموا آخر ولم تعلم العل من وراء ذلك فلم تبقى علة إلا طاعة الله عز وجل بما أمر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقهم إلا ليطيعوه سبحانه وتعالى فلو كان الخلق كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو كان الخلق كلهم أولهم وآخرهم وانسهم وجنهم على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى فالعباد مأمورون مأمورون بأن يطيعوا الله سبحانه وتعالى كيف تبدأ هذه المناسك؟ تبدأ هذه المناسك بالإحرام من الميقات هناك مواقف زمانية ومواقف مكانية المواقف الزمانية شهر شوال وشهر زي القعدة وشطر من من شهر زي الحجة فمن اعتمر في هذه الأشهر متمتعا بها إلى الحج فقد اعتمر في أشهر الحج أما المواقيت المكانية التي ينبغي ويجب على العبد أن يحرم منها فقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك إمام أهل المدينة فجاءه رجل من أهل المدينة يقول له يا إمام أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بيتي فقال له بل أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فقال يا إمام وما اضرر في ذلك أن أحرم من مسجد الرسول أو من بيتي فقال له أخشى عليك الفتنة قال وما الفتنة يا إمام في بضع أميال زيادة ما الفتنة يا إمام في بضع أميال زيادة فقال له وما الفتنة في أنك تعمل عملا تظن فيه أنك أهدى من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل أحرم من حيث أحرمه إني أخشى عليك الفتنة لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالحج حينما يصل إلى البيت زاده الله تشريفا وتكريما ومهابة يدخل المسجد ويقول بسم الله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم إني أسألك أن تفتح لي أبواب رحمتك ثم يبدأ بالطواف فيجعل البيت عن يساره فيطوف حول البيت على عكس عقارب الساعة هي نفس دورة الكواكب حول الشمس وهي نفس دورة القمر حول الأرض فاتحدت دورة العبيد مع دورة الكون ذلك لأن الخالق واحد والآمر واحد سبحانه وتعالى أمره للكون أمر قدري كوني وأمره للعباد أمر شرعي فاتحد الأمر الشرعي مع الأمر القدري الكوني فكان الكون مع العباد في منظمة واحدة لا نشاز فيها الكل يسبح بحمده الكل دورتهم دورة واحدة لا نشاز فيها فإذا ما حدثت المخالفة من العبد حدث النشاز بينه وبين الكون كله وخرج العبد بفعله عن منظومة الكون المتعبد لله رب العالمين وبعد الطاف يصلي ركعتين خلف المقام الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون والركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد ثم يشرب من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له إن دعوت الله عز وجل برزق أعطاك بعلم أعطاك بشفاء أعطاك مأزمزم ما معجزة كلما أخذوا منه ازداد عطاء منذ عدة آلاف من السنين والمعهود على الآبار غير هذا البئر أن لا يزيد عمره على مئة سنة المعهود من الآبار أن لا يزيد عمرها على مئة سنة أما ماء زمزم فهو معجزة الله سبحانه وتعالى في الأرض كلما أخذ منه كلما زاد عطاء ماء عزب زلال فيه شفاء طعام طعم وشفاء سقم ثم بعد ذلك يسعى بين الصفة والمروة العلماء وإن قالوا هذه مقامات تعبد إلا أنهم حاولوا أيضا استنتاج فوائد وحكم من وراء تلك المناسك فالذي يسعى بين الصفا والمروة قالوا مثاله كمثل العبد المزنب الذي أزنب في حق الملك ثم جاء إلى داره وتردد بفنائه زهابا وإيابا ينتظر. ينتظر منه أن يرعاه وأن يشمله بعين الرحمة وأن يشمله بالمغفرة وهو يتردد ويقول رب اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم وهذا الموقف يذكرنا بماذا؟ يذكرنا بهاجر أم إسماعيل أول من سعد بين الجبلين طالبة الماء لوليدها الصبي الصغير إسماعيل عليه السلام فضربت لنا مثلا رائعا في الأخذ بالأسباب وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى سعت عملا بالأخذ بالأسباب بالمشروع وتوكلت كيف توكلت حينما تركها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ترك الضعيفين المرأة والصبي فقالت له هاجر عليها السلام يا إبراهيم أتتركنا بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء فلم يرد عليه يا إبراهيم أتتركنا بهذا المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء ثم قالت في السالسة أأله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ما أحوجنا إلى هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى إذن لا يضيعنا من طبق شرع الله سبحانه وتعالى وكله ثق بالله أنه لا يضيعه فإن الله عز وجل لا يضيعه من ائتمر بأمر الله عز وجل وكله ثق بالله أنه لا يضيعه فإن الله عز وجل لا يضيعه فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبا إليه سمرات كل شيء رزقا من, لدنا رزقا من لدنا فالله عز وجل جعل في هذا المكان من كل السمرات لا أقول سمرات الزراعة فقط بل وسمرات الصناعة والتجارة وكل شيء ببركة ماذا ببركة إذن لا يضيعنا ثم بعد ذلك يحلق العبد رأسه ومثال ذلك كمثال ماذا كمثال الرجل العبد الذي فر من سيده فطلبه فجاء إليه بين يديه فقال احلق رأسه اتماما لإزعانه وخضوعه وزلته إنها زلة فيها عزه إذا كانت لله سبحانه وتعالى وعز وانكسار فيه جبره لأن هذا الانكسار لله سبحانه وتعالى وعلى جبل عرفات يذكرك الزحام بالزحام يوم القيامة والشمس تدنو وحرارة الشمس تذكر بشمس تدنو فوق رؤوس العباد يوم القيامة على قدر ميل أو ميلين وتتبع كل طائفة مرشدا لها أو مطوفاً يذكر هذا بأن يوم القيامة تتبع كل أمة نبيها يوم القيامة إنه حشر مصغر الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا يقول لملائكته يا, يا ملائكتي ماذا يريد عبادي؟ يريدون مغفرتك يا رب فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم فيرى الشيطان أصغر وأحقر وأدحر ما يكون في هذا الموقف. كيف خرج هؤلاء العباد جميعا من قبضته إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. أما رميهم للجمرات فهذه الرموز ليست, ليست هي حقيقة الشيطان. إنما الله عز وجل تعبدنا بإلقاء هذه الجمرات على هذه الرموز. فلا يبالغ العبد فيرميها بأك بأكبر من تلك من تلك الحصة لا بنص قالب طوب ولا بحجارة كبيرة ولا بفردة شبش ولا بفردة جزمة ه... هؤلاء خرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الزبح فهو دم يراق بقصد النسك يعني بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ماذا يراد بالزبح؟ إراقة دم بقصد النسك يعني بقصد التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أقول لكم بأن بأن الحاج ممنوع من قص أظافره ممنوع من الأخذ من شعره ممنوع من من وضع العطر وهذه سنن فطرة ومستحبات إذا تدرب العبد على هذه الأشياء بأن يتركها لله رب العالمين فكيف يقتحم بعد ذلك المحرمات فكيف ينبغي للعبد المحرم أن يرى في يده سجارة أو في إزاره كتشينة ذهب ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يضيع وقته فيما لا ينفع ولا يتلبس في أثناء عبادته بمحرم فإنه قد نقد نفسه بذلك ومثاله كمثال من بنى قصرا وهدم مصرا نسأل الله عز وجل أن يتقبل من حجيز بيت الله الحرام وأن يكتب لنا حجة مبرورة إلى بيته العطيق سبحانه وتعالى إنه خير مسؤول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.